بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه بعد قال هو وهي وهم هذا الحرف الثامن والعشرون والحرف التاسع والعشرون والحرف الثلاثون من أحرف المعاني من حروف المعاني ماذا؟ حروف المعاني الثنائية قال هو وهي وهم قال اذا وقعت فصلا ما معنى وقعت فصلا اعربت ضمير فصل طيب ما هو تعريف ضمير الفصل لفظ بصيغه الضمير المرفوع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر او ما بين ما اصله ذلك لفظ بصيغه الضمير المرفوع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر او ما بين ما اصله ذلك ما هي فائدة الضمير الفصل البلاغية؟ ما فائدة الضمير الفصل البلاغية؟ ما هي؟ إفادة الحصر وإفادة القصر وإفادة الاختصاص. هو الأول والآخر. هو الأول والآخر حصر الأولية والأخيرية المطلقة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حصر. وأيضا أولئك هم المهلحون أولئك هم المهلحون يعني معناة اختصار الفلاح وقصر الفلاح وتخصيص الفلاح بأولئك الموصوفين بالصفات الأربع في أول سورة البقرة وأولئك هم المهلحون وأولئك هم المهلحون ما هو إعراب؟ ما هو اعراب ضمير الفصل على القول الراجح حرف لا محل له من الاعراب على القول الراجح حرف لا محل له من الاعراب لماذا لانه اتى بين مسند ومسند اليه اتى بين مسند ومسند اليه طيب ما هي فائدته المعنويه أخذنا فائدته البلاغيه طيب ما هي فائدته المعنويه الفصل بين الخبر والصفة. لو قلت القاضي الآتي، لو قلت القاضي الآتي، ماذا يكون؟ صهو موصوف. لو قلت القاضي هو الآتي، هنا ماذا يعرب القاضي؟ مبتدى والآتي خبر. ما الذي فصلنا الخبر من النعت؟ أو ما الذي فصلنا الخبر من الصفة؟ ضمير الفصل. القاضي هو العاتي أقول الطالب المجتهد الطالب المجتهد صفة لكن لو قلت الطالب هو المجتهد يعني صارت الطالب وامتدى والمكتهد خبر إذا ما الذي يفصل بين أساليب الوصفية والنعت وبين أساليب الخبرية ضمير الفصل هذه فائدة ما هي معنوية فائدة معنوية فائد البلاغيه الحصر والقصر والاختصاص اعرابه حرف لا محل له من الاعراب تعريفه لفظ بصيغه الضمير المرفوع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر او ما بين ما اصله ذلك قال الله عز وجل كنت انت الرقيبة عليهم كنت أنت, انت هنا ما هي ضمير فصل حرف لا محل له من الاعراب تجدوه عند الله هو خيرا هو ضمير ماذا فصل ضمير فصل ان هذا لهو القصص الحق بعد ان ان هذا لهو القصص الحق ما ما يعرف هو ضمير فصل طيب نقرا ما كتبه المؤلف قال هو وهي وهم اذا وقعت فصلا فيها خلاف بين النحويين وليس الخلاف خاصا بهذه الالفاظ جميع جميع جميع ضمائر الفصل كم هي اثنا عشر ضمائر الفصل اثنا عشر منها الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي رابعي والخامسية قال إذا وقع فصل في أخلاف بين الحين وليس الخلاف خاصا بهذه التلاهب بالهو قال في الضمير المرفوع المنفصل وهذا اثنا عشر وهذا اثنا عشر الأفضل إذا وقع فصلا بين المتدعي والخبر أو ما بين ما اصله ذلك هذا ماذا نسمي الفائده هذه محله محله موقعه اين موقعه محله بين المتدعي والخبر أو ما بين ما اصله ذلك هذا محله موقعه موقعه اين يقع قال نحن ان هذا قال ان كان هذا هو الحق ان كان هذا هو الحق هذا متدع. ان كان هذا هو الحق خبر كان مصر. إن كان هذا هو الحق، وكنت أنت الرقيبة، وكنا نحن الوارثين. نحن انت هو ضمر فصل. قال وما أشبه ذلك؟ فذهب قوم إلى أن هذه مضمرات باقية على اسميتها. قيل وهو من هو الأصريين. وذهب قوم الى انها إلى أنها حروف، لأنها جاءت لمعنى في غيرها وهو الفصل. بين ما هو خبر وبين ما هو تابع ايس المقصود ما هو تابع صفر خاص بالصفر بين ما هو تابع نعت أو قال قيل وهو مذهب اكثر النحويين وصححه ابن عصور وهو الراجح واختلف القائلون بانها اسماء هل لها محل من الاعراب او لا محل لها فذهب العصريون الى انها لا محل لها من الاعراب وذهب الكسائي الفراء الى ان لها محلا فقال الكسائل محلها محل ما بعدها وقال الفراء محلها محل ما قبلها يعني ملتدأ وما كان معض ملتدأ وثمرة الخلاف في نحو كنت أنت الرقيبة فعلى مذهب الكسائل يكون محل الضمير نصبا محل الضمير نصبا يعني محلها محل ما بعدها قالوا على مذهب يعني محلها محل الخبر قالوا أو ما, أو, أو ما كان أصله الخبر قالوا على مذهب الفراء يكون محله رفع والصحيح مذهب البصريين هذا البصريين ماذا على اسميه قالوا قالوا السلام مذهب البصريين ذلك في غير هذا الموضع وقد بسطوا الكلام على ذلك يسعى التسليم الله أعلم هذا صحيح عنده ولكن اهتيانها. اهتيانها للفصل الفصل المعاني الحروف الفصل المعاني الحروف فعندنا آل تفصل العهد وآل تفصل الدين تفصل الجنس، فالفصل والتفريق أصله معنى من معاني الحروف. فاتيانها هنا بين المبتدا والخبر للفصل يعني لمعنى من معاني الحروف. هذا هو الرجح ترجيح معنوي. ترجيح معنوي هذا قال الثر النحان المراد يرجح هذا الأصرين. طيب ان شاء الله يلهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم